جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب أن تتمالك نفسك سائرة هذا اليوم. لا تسمح لأمر كبير أو صغير أن يستثيرك. ضيق على الشيطان مجرا الدم ولا تسمح له بالتمادي في الجريان. جرب أن تعيش يومك كاملا بلا انفعال ولا غضب غير مبرر وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب جرب ان تكون حليما اليوم لتعلم كم فاتك من الهدوء حينما كنت تستثار جرب جرب جرب, جرب